ومأتلت تذرع كل فدفد أذرعها وكل قاع قريقي وكل أبطحا وأجرعا وجزع وصريمة وكل أبرقي مجاهل تحار فيهن القطى لدنة لرسم دار قد بقي ليس بها غير السوافي والحواص بالحراجج وكل زحلقي المرخ والعفار والعضاه والبشام, والبشام والأذل ونبت الخربقي والرمث والخلة والسعدان والثغر وشري وسنا وسمسقي وعشر ونشم وإسحل مع ثمام وبهار مونقي والسمع واليعقوب والقشة والسيد السبنت والقطا وجورقي والليل والنهار والرئال والهيثم مع عكرمة وخرنق ولم تزل تقطع جرباب الدجاب جالم اليد وسيف العنق فما استراحت من عبور جعفر ومن صعود بصعيد زلقي إلا وفي خرخاض دمع عينها خضت وغابت بسراب مطبقي كأنما رقراقها بحر طمى والنوق أمواج عليه ترتقي وكل هودج على أقتابها مثل سفين ماخر أو زورقي مرت بها هجور رياحي فهي في تفرق حينا وحينا تلتقي وكم بصوت البغي سكت سوقها سوق المعنف الذي لم يتقي حتى غدت خوصا عجافا ضمارا مرثومة أعناقها تشكو طويل العنقي مرثومة الأيدي شكت فرق الوجا لكنها تشكو لغير مشفقي قد ذهبت عنها المحاصن بإدمان السرى وقلة الترفق كأنها لم تكن قبل أن من كل قروء رقوب بفونقي دوسرة هوجاء وجن مع بها من نقاب ومن وجن وسالقي من بعد ما كانت فنيدة غدت أكثر من دود ودون شنقي وإن تماديت على اتعابها ولم تكن منتهيا عن رهاقي فسوف تعروك على إتعبها ندامة الفسعي دقي وكنت قد عوضت من اخفافها خفى حنين ظافرا بالآنقي لأنت أظلم من ابن ظالم إن كنت من بعد بها لم ترفقي لفقا بها قد بلغ السيل الزباوة تسعى الخرق على المرتقي وهب لأيديهن أيدا ولا هامتنا متينا ما خلا عن مصدقي فما لضعن حملت من مرة بضعان أو بها في الغسق أسأت للغيد وللنوق ولي إساءة بتوبة لم تمحقي لو لم يكن بحب حلم أحنف والمنقار قلبي لا تعلقي حملت رأسك على شب قنا مروعا به حدات الأينقي فالسقف لا نعيم عوفك ولا أمن خوفك ولا تدرى انفق ودع سوق بعضها بعضا فقد دنا وجها بوعر ضيق ولتتخذني رائدا فإنني ذو خبرة بمبهمات الطرق إن غارثت علفتها ولو بما جمعته من ذعب ووارق. أو صديت أوردتها من أدمعي مهر التي ونهر جلقي رفقا بها شفيعها هوادج قدت سماء كل بدر مشرقي من كل غيداء عروب برضة رعبوبة عيطاء ذات رونقي خليدة ممسودة رقراقة وهنانة بهنانة المعتنقي رفقا بها شفيعها هوادج قد إفقا بها شفيعها هوادج غدت السماء كل بدر مشرقي من كل, كل غيذاء عروب بضة رعبوبة عطاء ذات رونقي خريدة ممسودة رقراقة وهنانة بهنانة معتنقي وقل لربات الهوادج جلين آمناتي فزع وفرقي فإنني أشجع من ربيعة يوم الضعينة الحام الضعينة لدى وقت لقي وربما يبدو إذا برزن لي ريم إليه طار في تشوقي لبنا وما أدرك ما لبنا بها عرفت صبا مغرما ذا قلقي تسبيب ثغر اجنب ومرشف قد ارتوى من قرقف معتقي وناعم مهيكل وفاحم مرجل وحاجب مرقق وعقب محجل ومعصم مسور وعنق مطوق إلى آخر